و ب ق ت ا ل و الفرقه صعيبه و ن ا م الشوق مهنا نوم ليلي عزاه يعود وهنا واحتفل مكفا بالوصل دمان يزيلي عسى ربي على الوشي حسيبه ساعات بعد خذ مني خليبه ه ذ ا ن ي بالمحبه غصب ط ي ب ة وانا ما ر ض ى بغيره لي بديلي حشم الطبع و ع ر و ق عريبه ذريب ا ل ق و ل في طبعي د و ا قلب المعنى يا طبيبه علاج ل ي من الحسر عليلي دخلك عود لوم ا ب ع د غيبه غبت من غيرك بقيلي غيابك طال والفرقه صعيبه ونام الشوق مهنا نوم ليلي وانا مشوق مهنان m a h a no, a n I'm l e l e